أحسن الله عليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم للمسلمين يقول هذا السائل عندنا في بلادنا يقوم بعض بائعي الأضاحي بإحضار تراب من بعض البادية لونه أحمر فيجعلون هذا التراب الأحمر على الأضاحي فيرى الناس هذه الأضاحي فيظنون أنها جاءت من البادية فيقبلون على شرائها ولو بزيادة في السعر فما حكم فعل هؤلاء وما حكم المال الذي يكتسبونه وما نصيحتكم بارك الله فيكم في هذه العشر المباركة هذا العمل الذي يفعله هؤلاء رغبة في زيادة الربح للمال ومن المؤسف أنهم يصنعونه في هذه العشر المباركة حيث يقبل الناس على اشتراء الماسية. ليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بها وكثير منهم يحرص على نفيسها وجيدها ويحرص على ذات طيب المرعى في مما من الاغنام التي في ترعى في الصحراء فإن لحمها أطيب وأجود فبعض الناس يحرص أن تكون أضحيته من هذا القبيل. وكلما كانت أنفس وأجود وأغلى ثمنا كان هذا أعظم في الأجر أجر صاحبها فبعض ضعاف النفوس يستغل هذه الرغبة عند الناس فيدخل في أعمال من الغش كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه قال من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا وهذه قاعدة في هذه المسألة التي سأل عنها السائل وفي غيرها من المسائل كل طريقة يفعلها الإنسان ليغش بها الناس ويخدع الناس بها ليزيدوا في المال المدفوع في المبيع الذي يشترونه فهذا لا شك أنه من الغش وما ذكره السائل أن هؤلاء في بلدته يأتون بالتراب الأحمر الذي لا يعرف له وجود إلا في في الصحراء ويرشونه على الماسيه فإذا جاء المشتري ورأى عليها التراب ظن أنها حديثة عهد بالصحراء وأنها من ذوات المرعى الطيب وأنها جاء بها بالصحراء لما يرى عليها من هذا التراب الأحمر فلا شك أن هذا نوع من نوع من الغش والمخادعة وهذا لا شك أنه محرم وأن فاعله آثم ومرتكب لمعصية وإذا كان أيضا يستغل الناس في هذه القربات وهذه الطاعات العظيمة فهذا أعظم في إثمه ومعصيته التي ارتكبها والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر الغش بكل صوره وجميع أصنافه فإن الغش من كمائر الذنوب وعظائم الآثام والواجب تقوى الله سبحانه وتعالى وابتغاء الرزق من عنده جل في علاه بالطرق الشرعية والوسائل التي أحلها جل وعلا لعباده نعم حسن الله ليكم يقول من أحرم بالحج مفردا يوم الثامن وطوف وطاف طواف القدوم فهل عليه سعي أم لا نعم إذا, إذا أهل الحج مفردا وطاف طواف القدوم فهو مخير بين أن يسعى بعد طواف القدوم سعي الحج أو أن يؤخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة له أن يفعل هذا أو هذا ومثله تماما القارن نعم أحصل عليكم يقول أنوي الحج متمتعا يوم الاثنين وأريد الصوم فهل يمكن هذا أي الصوم أي صوم بين؟ يوم الاثنين يقول يوم الاثنين. نعم لك أن تصوم إذا كنت معتادا على صيام الاثنين لك أن تصوم ذلك. أما إذا كان صيامك اليوم الاثنين تعلم أن فيه مشقة عليك في سفرك وفي أدائك لأعمال العمره يضعفك عن هذه الطاعات فالأولى الا تصوم إذا كان عليك. في إذا كان عليك في صيامك إذا كان يلحقك في صيامك المشقة والتعب ويضعفك عن أعمال المناسك وأعمال العمر فالأولى بك ألا تصوم نعم أحسن الله عليكم يقول هل يمكنكم أن تصف لنا باختصار صفة صلاة الجنازة نعم صفة صلاة الجنازة أن يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها بفاتحة الكتاب يقرأ بعدها بفاتحة الكتاب من أولها إلى آخرها ولا يدعى بدعاء للسفتاح وإنما يكبر ويقول عود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ فاتحة الكتاب هذا في التكبيرة بعد التكبيرة الأولى ثم بعد التكبيرة الثاني يصلي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 جاءت عنه صيغ متنوعة في الدعاء للميت فأين بها دعا للميت له ذلك وإن كان لا يحفظ شيئا منها وأخذ يكرر اللهم اغفر له اللهم ارحم إذا كانوا جماعة اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم ادخلهم الجنة يكرر ذلك لا حرج وإن كان يحفظ الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به مثل قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من ومننا منا على الإسلام ومن توفيت منا فتوفى على الله اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده أو بغيره من الصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يحفظ شيئا منها يكرر آآ آآ آآ القول اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم ادخلوا الجنة يكرر ذلك يكرر هذه الدعوات للميت إذا بعد التكبيره الأولى قراءة الفاتحة وبعد التكبيره الثانية الصلاة الإبراهيمية وبعد التكبيره الثالثة الدعاء للميت ويكون بهذا أتي بالدعاء للميت بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده جل في علاه وبعد الصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيكون ذلك أحرى في القبول أحرى في القبول وإجابة الدعاء ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره علانيته وسره وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى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 اللهم اعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح لنا وللمسلمين شأننا كله يا حي يا قيوم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك